ستة، استمع العبارات في القائمة الآتية ثم أعدها واكتبها في دفترك تراثنا الثقافي اللوحات السجاد اليدوي التقاليد الآثار التاريخية المنحوتات الممارسات الاجتماعية